طيب ننتقل لحصتنا الثانيه قصه ونحن اليوم معنا مسائل فقهيه في هذا الباب وهذه المسائل الفقهيه لعلها تصل الى ست مسائل عن ام قيس بنت محصن الاسديه انها اتت انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلس دعا بماء فنضح ولم يغسل عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بإبن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجر فبال على ثوب. فدعا بماء فنضح ولم يغسله الحديث يبقى أول مسألة معنا وهي غسل بول الصبي قلت يعني الذي لم يأكل فذهب نفر من أهل العلم إلى أنه يغسل كسائر النجسات وهذا مذهب للحنفية والمالكية من غير تفريق بينه وبين بول الانثى وقال به الهدويه وهم من الشيعة كما نقل ذلك الصنعاني واستدلوا عليه بالأدلة الآتية أما الدليل الأول فهو أن الأصل في البول أنه يغسل لأن البول نجس شديد النجاسة وأنه لا فرق بينه وبين كل بول لاتفاق الصفه الدليل الثاني ان ما جاء من ذكر النضح في الروايات محمول ها هنا على معنى وهو ماذا الغسل يعني النضح عندهم بمعنى اليه الغسل قصة أن زيادة لم يغسل قصة أن زيادة لم يغسل هي مدرجة هي مدرجة من كلام ابن شهاب مفهوم الأول ألا ما مفهوم الأول قال أن هو بول والأصل في البول أنه يغسل ما عندنا فرق بين بول وبول اتحاد الصفة يقتضي أنه وسائل يفرزه تفرزه المسانة من متخلف الطعام عن طريق مجرى البول يبقى إذن طالما أنه يعني على هذه الصفة فهو ككل بول يغسل ثانيا أنه قال جاء في الروايات أنه نضح والنضح في اللغة بمعنى الغسر قالوا هذا قالوا خاصة أن زيادة ولم يغسل هذه الزيادة غير ثابتة عندهم وإنما هي مدرجة من كلام الراوي الدليل الثالث ما صح من حديث السيده عائشه في صحيح الامام مسلم ما صح من حديث السيده عائشه رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم من قولها فصب عليه اي على البول والصب هو ماذا هو الغسل لان الصب فيه المكاسره والمكاسره من معاني الغسل رابعا في حديث السيده عائشه رضي الله عنها عند مسلم قالت ولم يغسله غسلا فهي تنفي المبالغه في غسله من غير ان تنفي غسله يعني من الاصل كامسا لأنه لا وجه للتفريق بينه وبين كل بول لأن العبرة بكونه بولا وتسميته بولا تقتضي غسله وعدم التفريخ بينه وبين غيره واضح يا طلبه العلم طيب اما المذام الثاني وهو وجه عند الشافعيه وقال به الامام احمد رحمه الله وابن حزم وابن تيميه وابن القيم من انه ينضح من بول الغلام لا يغسل وذلك للادله الاتيه حديث مقيس حديث مقيس بنت محصن من قولها فدعى بماء فدعى بماء فنضحه ولم يغصد قلت قولها فنضحه والنضح هو الرش ولكن يزيد على الرش بالمكاثره وليس هو الغسل ولذا قالت ام محصن او مقيس ولم يغسله ولم يغسله الدليل الثاني حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في مسلم في الصحيحين وهذه اللواء التي معنا في مسلم قولها فأتبعه بوله ولم يغسل فنفيوها الغسل يقتضي يقتضي أنه أتبعه بما دون الغسل وليس دون الغسل الا النضح وليس دون الغسل الا النضح خاصه انه جاء في بعض روايات الاخرى يعني فرشه الدليل الثالث ما صح من حديث علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينضح ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ظاهر الدلالة في التفريق بينهما يعني في صفة التطهير والنص على غسل بول الجارية يدل على مفارقته يعني لبول الغلام رابعا حديث أم الفضل لبابا بنت الحارس وهو أيضا بمثن حديث علي رضي الله عنه وكذا حديث أم كرز فهذه إذن خمسة أدلة لأن بول الغلام يمضح ولا يغسل قلت يشهد لهذا أصل المفارقه بين الذكر والانثى وعدم التسويه بينهما في عموم الاحكام والنظر الصحيح لمفارقه لمفارقه صفه بول الانثى عن بول الزكر وهذه المفارقه تقتضي التفرقه بينهما احكاما وقد فرق بينهما من وجوه ألف ان بول الزكر كما قال الشافعي اصل تولده من الماء والطين بينما بول الانثى فتولده من الماء واللحم جبا منين الإمام الشافعي هذه لأن الرجل أصل خلقته الماء والطين بينما المرأة أصل خلقتها الدم واللح لأنها خلقت منين من ضلع ادم وخلق منها زوجها فلما حصل بينهم تفاوت في أصل الخلقه اقتضى ذلك أن يحصل بينهم تفاوت في الأحكام الشرعية قلت باء ولأن باء ما او بول الزكر او بول الرضيع يخرج من الزكر فيصيب حراره بينما بول الانثى يعني يصيب رطوبه رطوبه رطوبه لاختلاف المخرج وثالثا ما جزم به زول اختصاص من مفارقه بول الانثى لبول الذكر في الصفه الكيماويه فاقتضى ذلك التفريق بينهم يبقى الان يا طلبه العلم بعد فرش أدلة الفريقين كما رأيت عندئذ نتجه إلى ماذا إلى الترجيح وقد سمعت أدلة الفريقين ولا شك أن الترجيح للقول الثاني ظاهر جدا ليه ان أدلته ظاهرة نصية قلت الراجح وهو القول الثاني من نطح بولي الصبي دون غسله وذلك بالمرجحات الأول الاول أن الأصل عدم التكليف والأقرب إلى قاعدة عدم التكليف النطح ولا الغسل النطح اقرب إلى عدم التكليف من الغسل ثانياً لأن أدلة الفريق الثاني من أدلة المنطوق أما أدلة الفريق الأول فهي من المفهوم الثالث ولأن أدلة الفريق الثاني تنصرها اصول عامه أصول عامة شرعي من التفريق بين الزكري والانثى رابعا ولا يمتنع شرعا اختلاف أحكام البول لأن هم بنوا المسألة على ان أحكام البول لا تختلف وتتساوى النجاسة الطهارة أقول لهم لا يمتنع شرعا اختلاف احكام البول بدليل ماذا ما أزن به شرعا بشرب أبوال الإبل ما أزن به شرعا من شرب أبوال الإبل خاصة أن الأصل في أحكام النجسة ماذا؟ التعبد خامسا ولأن أدلة الفريق الأول تطرد تطرد بأنها ابتداء محتمله أو أن دلالتها ضعيفه قلت سادسا وتفريقوا في حديث علي ولبابه وابي السمح وابي السمح وأم, وام كرز بين الذكر والانثى يقتضي يقتضي التفرقه في صفه الطهاره سابعا وينصر القول بالنطح دون الغسل ما يكاد ما يكاد ينطبق اجماعا عندهم الى ان البول بول الزكر الرضيع خفيف النجاسه فلذا خفف الشرع في صفه ماذا تطهير لان احنا عندنا قول نقله بعض أمة العلم وهو يكاد يكون اجماعا ما هو الاجماع انت بول الذكر الرضيع خفيف النجاسه فلذا خفف في صفته تطهيري يبقى هذه سبعه سبعه مرجحات نعم هل ترى أن هذه المساله معتبره ان الذكر يحمل كثيرا عن أن انثى طب لو وجدنا انثى تحمل كثيرا ها لا هذه العادة لا يمكن الاعتبار بها انا الكلام ده قراته لابن القيم وقراته كثيرا وتتابع على نقلها إما اما كثيرون الاحكام التعبديه او احكام النجاسات احكام تعبديه لا يرجع معناها إلى مثل هذا وإلا لاعطى علي تخفيفا في كسرة المزل الذي يخرج منه صحيح؟ قال كنت رجلني مزاء لما تكلف أن يقول له اغسل ذكرك ومذاكيرك وانضح سوبك وتوضأ يبقى لم نعتبر بالأمر الذي أكاد يكون عاد لدي مسال التعبدي أما الجواب عن أدلة المخالفة شنل حنخلصا من المغرب. أما الجواب عن أدلة المقال الأول أما كونه بولا لكنه من جهة أخرى يفارق سائر البول في الصفه فاقتضى ذلك التخفيف في تطهيره ثانيا فاقتضى ذلك التخفيف في التطهير ثانيا أما كونه بولا فهذا لا يقتضي التسوية بينه وبين غيره من الأبوال وبين سائر الابوال بدليل أن بول الإبل طاهر ان بول الابل طاهر وبول ما يؤكل لحمه في خلاف ثالثا اما كون البول يطهر بالغسل فهذه القاعده تشز وقد شزتنا بالدليل لا لا محل النجاسه محل نجاسه خاصه ان القواعد ليست كليه رابعا وتفسير النضح بمعنى الغسل باطل لغه <تصفيق> وتفسير النضح بمعنى الغسل باطل لغة ولا يعرف النضح بمعنى الغسل يعني في اللغة ولا يكون ذلك إلا بقرين خامسا وزيادة ولم يغسله هي سابتة والقول بانها مدرجه والقول بانها مدرجه فيه نظر خاصه وقد جاء في حديث سيده عائشه ولم يغسله عند مسلم سابعا كم سادسا أما قولوا ولم يغسلوا غسلا ليس فيه نفي الغسل وإنما فيه نفي المبالغة فيه فهي لم تنفي أصل الغسل وإنما تنفي المبالغة في ذلك بقرينة الرواية الأخرى ولم يغسل والروايات الأخرى فنضحه ورش عليه سامنا والنطح يعد يعد من وسائل التطهير شرعا كما جاء في نطح السوب من المزي فلا يحتج بأن الأصل الغسل لأن النطح تطهير سامنا والأصل في البول الغسل فهذه القاعدة وإن كانت صحيحة لكنها تشز بالدليل وقد جاء الدليل معنا بهدم عمومها وإلغاء كلياتها قلت عاشر تاسعا ومسله بول الرضيع لا تندرش تحت هذا العموم لانها مساله خاصه يعني بالذكر الرضيع الذي لا يأكل فلا تعارض أو فلا يعارض بها العموم واضح يا طلبة العلم يبقى أجبنا عن أدلة المخالف الآن وذكرنا المرجحات ودل ودليلي الفريقين ليترجح لنا أن بول الذكر الرضيع يفارق بوله بول الانثى واضح في صفة التطهير وهي النضح دون دون الغسل قلت فائدة عشان تعرف يعني إنه فائدة في معنى النضح والنضح هو الرش ولكن على وجه المكاسرة دون الغسل ولذا فلا يلزم منه لا يلزم فيه اولا للعصر ما يلزمش في الايه في العصر ولا نفاز الماء من النسيك ولا نفاز الماء من النسيك ولا الاساله لأن كل هذه المعاني ليست فين ليست في النضح إنما حقيقة النضح هو الرش على وجه النسيج من غير اشتراط نفازه الماء ولا عصري ولا نحن ذلك كما قالت سيدا عائشة فأتبعه إيه؟ إياه فاتبعه اياه واضح المسألة الثانية نجاسة بول الزك الرضيع نجاسة بول الزكر الرضيع، وقد نقل عليها الإمام الإمام النووي رحمه الله تعالى اجماعا كما قال وقد نقل بعض أصحابنا الإجماع على نجاسة بول الزكر الرضيع، وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري قلت وهناك روايه عن الشافعي رحمه الله يعني بنجاسته وان كان قد ردها اقوام وهو الامام ابن الملقن وحكى عن الشافعي ان الابوال كلها نجسه ايه في روايه عن الشافعي بنجاسته تمام في روايه عن الشافعي بنجاست بون الذكر بطهاره بون الذكر رضيه لكن ابن الملقن ان ردها وحكى قولا عن الشافعي بان الابوال كلها إيه؟ يعني احنا بالرد قول من نسب الى الشافعي ماذا انه يقول بطهاره بول الذكر رضي وصلت هي هناك روايه عن الشافعي بطهارتها ردها ابن الملقن وحكى عنه قوله الابوال كلها وصلت قلت وكذا روايه عن مالك وقد ذكروا ثلاث روايات عن مالك منها روايه بالطهارة واستدل واستدل لهذا القول بانه لما فرق الشرع بين بول الذكر الرضيع وبول الانثى خرج البول عن حكم النجاسة بهذا التفريق وسانيا ولأنه لما نضحه ولم يغسل والنضح ليس تطهيرا فضلا عن كونه يزيل أسر النجاسة فضلاً عن كونه لا يزيل أسر النجاسة فيشهد هذا لطهارة بول الذكر الرضيع وسالساً لأن الأصل في الأشياء الطهارة ولا ينقل شيء عن هذا الأصل إلا بناقد صحيح ورابعا ولا يخفى وجه مشابهه أو وجه في القياس لأبوال الإبل يبا هذه أربعة أدلة عندهم على طهارة ماذا بول ليه الزكا الرضيع وهو تفريق الشارع بينه وبين بول ليه الانثى فلما كان الأول الثاني لما كان الثاني نجسا كان الأول طاهرا ثانيا إنه أمر فيه بالنطح وعدم الغسل وهم يقولون النطح لا يعد ماذا لا يعد تطهيرا خاصة أنه ليس في النطح إزالة أصري النجس وثالث الأصل في الأشياء الطهارة ورابعا إن هناك وجه للخياس على بولي طعب ولي أقول له روح شربه نقول لك هذا يقولون لا يقفى وجود وجه للخياس إذا كان بول الإب طاهر. وعلل بول الإبل بالطهارة بأشياء منها إن الإبل لا يأكل نجسات لا يأكل أرواس وإن أكل أكل أشياء طيبة وغالبا ما تختزن في بدني فلا يكون بوله متخلف الطعام قال وكذلك بول الزكر الرضيع لا يأكل أشياء نجسة ولا يكون كذا وأنه لا يكاد يأكل فيكون بوله متخلف اللبن واللبن كان طاهرا مثل قيمين عقلية بحت طيب قلت وأما قول جماهير أهل العلم بنجاسته لأنه بول والأصل في البول والأصل في البول النجاسة والأصل في البول النجاسة للطهارة ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أمر بنضحه والنضح تطهير والتطهير لازم القول بالنجاسة ثالثا انه قرنه ببول الانثى الجاريه وان فرق بينهما في صفه التطهير وهذا مما يشهد لنجاسته رابعا أنه صلى الله عليه وسلم بادر بتطهيره وتكلف في ذلك لأنه دعا بالماء فأتبعه إياه نضح ورش عليه وهذه كلها من قرائني من قرائن وجوب غسله او وجوب تطهيره بما يدل على نجاسته قلت ولا شك ان, الساني أن القول الثاني ارجح لما انصره الاصل العام من أن البول نجس وأنه لا يخرج شيء عن هذا الأصل العام إلا بدليل ناقل ثانيا وأما الدليل الناقل الذي ذكروا في طارته فهو محتمل ولا ينقل شيء عن اليقين بالاحتمال سالسا والتفريق بينه وبين بول الانثى لا يعني طهارته لأن النجاسات تتفاوت وصفة طهارتها تتفاوت تبعا لها كما فرق بين تطهير دم الحيض وغيره من سائر النجسات رابعا وإن كان قد فرق بينهم من جهة فقد سوى بينهما من جهة وان كان قد فرق بينهما من جهه فقد سوى بينهما من جهه وهذه التسويه بينهما من جهه تقتضي التسويه بينهما في حكم النجاسه هو فرق نعم قال يغسل ينضح لكن هذا تفريق بينهما من جهه صفه التطهير لكن ليس تفريقا بينهما في اصل ماذا في اصل التطهير يبقى التفريق من جهة لا ينتفي معه التسوية بينهما من جهة اخرى خامسا وأما القياس على أبوال الإبل ففاسد، لأن مسائل النجاسات لا مورد فيها للقياس على الإطلاق وإنما هي مسائل تعبدية خامسا سادسا ولا يشترط في تطهير النجاسات زوال أسرها لنما قالوا النطح لا يزيل أسر له أسر بول الرضيع فإذا بالتالي يكون طاهرا إذا كلم مبني على شرط عندهم وهو وجوب زوال أسر له وهذا ليس شرطا في تطهير النجاسات بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم في تطهير دم الحيض ولا يضرك اثره ولا يضرك ماذا اثره يبقى هو امر بتطهيره وعفا عن ماذا عن وجود اثر له فكذلك في طهاره بول الذكر الرضيع لا يضرك وجود اثر ايه اثر له قلت سابعا ولا ثامنا ومن يسلم بأن بول الزكى الرضيع لا يبقى له اثر اصلا بعد بعد الرش والنطح يعني كلامهم هذا مبني على انه يوجد له اثر هل نسلم بهذا اما قولهم سامنا بان الاصل في الاشياء الطهاره فهذا الأصل يرده اصل أخص واقوى منه وهو ان الاصل في الابوال النجاسه تاسعا اما قوله اما قوله بان النطح ليس تطهيرا فباطل بخل بالك كلام الفريق المخالف دمبنا على عدة أصول وقواعد سنتكلم عنها الآن فباطل بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النطح تطهيرا لماذا للمزي عاشرا ومفارقه صفة التطهير لا تعني المخالفة في صفة النجاسة لا تعني المخالفة في حكم النجاسة بدليل أن الشارع غير في صفة التطهير ما بين المسح إلى الدلق إلى النطح إلى الغسل إلى الحت إلى القرص كل ديها في الشارع وسائله تطهير فهذه المفارقة في صفة التطهير الواردة في الشرع لا تعني القول بالطهارة كونه هنا غسل وهنا نضح هذا لا يعني أنه طاهر. بهذا انتهينا من الجواب عن ادله الفريق المخالف وترجح لنا القول بنجاسة بول الذكر رضي عثو فائدة غير أن نجاسته خفيفة لما فرق الشرع بينه وبين سائر الأبوال لما فرق الشرع بينه وبين سائر الأبوال وثانيا لما أمر الشارع بنضحي ولم يتكلف غسله يبا الآن يا طلبة العلم انتهت المسألة الثانية مع هنا نجد إن الفريق اللي الأول بنا كلامه على قواعد إن النطح ليس تطهيرا، وهذا الكلام مرفوض لأن النضح من صور التطهير في الشرع. اثنين إن التفرق بين البول والبول تقتضي الحكم بماذا بالطهارة؟ لا لا تقتضي الحكم بالطهارة لأنه لم يفرق بينهما في الأصل، إنما فرق بينهما في صفة التطهير. وهذا القول الثاني سالسا النوم علل النجاس بعلة إيهي العلة أن النجاس رجع إلى علة وهي الطعام والأكل فقالوا فلما كان بول الإبل طاهرا لصفة طعامه يكون بول الغلام الرضيع طاهرا لصفته طعام النجاس غير مبنية على أشياء معقولة أو معلومة لما النجاس أحكامه شرعية عبدية فهذه هي الثلاث قواعد التي بنى عليها المخالفون قولهم بطهاره ماذا بول الزكر الرضيع وقد تبين لك فساده نعم نعم نعم اثر النجاسه طيب نقول مساله الثالثه وهي مسألة في الارضاع الصناعي مسألة في الإرضاع الصناعي. قلت والقول ببول أو بنجاسة بول الذكر الرضيع مقيد مقيد بكونه لا يأكل الطعام كما جاء صريحا في رواية أم قيس لم يأكل الطعام. وفي رواية لم يبلغ أن يأكل الطعام قلت وكذلك لما جاء من تقييد الراوي وهو قتادة وهو قتادة لما جاء من تقييد الراوي وهو قتادة والراوي أعلم بمرويه قال هذا هذا ما لم يطعم قلت ولا خلاف بين أهل العلم في نطح بول ما لم يطعم من لم يطعم ووجوب غسل بول من طعم إبا هذا متفق عليه لكن مسألتنا في الإرضاع الصناعي نجعلها بعد المغرب هل الإرضاع الصناعي يأخذ حكم الإرضاع الطبيعي بحيث يشترك في الحكم معا فعليه يغسل او ينضح سياتي هذا إن شاء الله تعالى طلبة العلم تحلق للطعام وإن شاء الله تعالى تصعد أخت لاستلام وجبات الطعام للنساء وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولاه وبعد يا طلبة العلم مسألة في الرضاع الصناعي وهذه مسألة يمكن وصفها من مسائل فقه النوازي أو الفقه المعاصر لأن طبعا المسألة حادثة هل الطفل الصغير إذا رضع رضاعاً صناعيا يأخذ بوله حكم البول على الإطلاق وهو النجاسة أم يأخذ بوله حكم بول الذكر الرضيع من أنه خفيف النجاسة؟ إذا فالمسألة سترتب عليها ماذا حكم من تطهير بوله بالغسل أو تطهير بوله بماذا بالرش والنطح خاصة مسألة الرضاع هذه أي الصناعي؟ قد غلب هذه الأيام قد غلب هذه الأيام وهذا يعني فيما نحسب من عقوبات الله تعالى هذا الزمان من عقوبات الله تبارك وتعالى أهل هذا الزمان ما ضربهم بذلك ولازلت أذكر كلمة قالتها امرأة أرسلت إلى أحد الكتاب تشكو عقوق ولدها فتقول لست أدري السر في عقوقي أيرجع هذا إلى اللبن الأمريكي الذي كان يرضعه حال صغره ولا أستبعد هذا لأن الرضاع نسبة فمن رضع لبن قوم رضع ماذا أخلاقهم وعاداتهم وأعرافهم وأنت تدري أن الامريكان وأشباههم ما عندهم برد يعني بالوالدين ولا عندهم هذه المعاني الإنسانية اذ الحياة عندهم ماذا مادية ولا وجود فيها للعواطف. حتى الحب عندهم حب قذر مادي. ليس بالحب هو الطاهر أو الشريف أو البريء. نعود لمسألةنا لكن لا تنس هذه الفائدة فإنها مهمة. ولذا لما وجد أبو بكر امرأة حمقاء ترضع بعض ولده، ضربه أبو بكر في ماذا؟ في خاصرته وأفرغ ماذا؟ ما في بطنه. حتى لا يرضع من هذه المرأة الحمقى ماذا أخلاقها وعقلها وحمقى فيقولون الرضاع نسبة ولذا أرسلت المرأة تشكو تقول للكاتب لست أدري سر عقوق ولدي هذا إلا أنه يرجع إلى اللبن الأمريكي الذي كان يرضعه إذ كان صغيرا ولا أستبعده, ولا أستبعده وللكلام إيه؟ وجه ومعنى المهم نعود هل الرضاع الصناعي يسوى بالرضاع الطبيعي بحيث أنه يأخذ حكم البول من هنا يأخذ حكما واحدا أم أن الرضاع لا علاقة له أم أن النجاسة لا علاقة لها بالطعام لأن هذه المسألة هل النجاسة مرتبطة بما يأكل وما لا يأكل أم النجاسة غير مرتبطة بما يأكل وما لا يأكل؟ الأول بس يثبت عندنا قاعدة هل النجاسة هل النجاسة هل النجاسة متعلقة بما يأكل الرضيع ولا غير متعلقة إزاي هنا في الحديث قالت أم قيس لا يأكل الطعام وانت لو قلت بانها غير متعلقه بلزاما تجعل بول الذكر الرضيع مطلقا أو بول الذكر ماذا طاهر وهذا ماذا ابن حزم ابن حزم يرى انه لا فرق بين الذكر ياكل ولا ياكل لماذا اولا لان الاشتراك في المسمى يقتضي الاشتراك في الحكم فنحن نسميه ماذا رضاعا يبطل من هو يسمى رضاعا فياخذ حكم الرضاع الاصلي من أنه بول الزكر رضيع هنا يعني سواء رضاع طبيعيا أو صناعيا فهو خفيف النجاسة نعم أنه بدل عن الرضاع الطبيعي غيره طيب هنا ملوش علاقة علاقة الرضاع هنا بالبول صح؟ يبقى ما كلامك أنت له علاقة بقضيه البول لكن لا شك ان الطعام له علاقة بالبول بدليل إنه لو طعم هذا الطفل صار حكم بوله كبول من كبول الكبير كبول الجاري طيب قلت الرضاع الصناعي قلت فائدة فائدة وفي قول أم قيس وفي قول أم قيس بنت محصن رضي الله عنها لم يأكل الطعام لم يأكل الطعام تقييد تقييد للحكم بكونه يأكل أو لا يأكل قلت والرضاع الصناعي في هذا كالرضاع الطبيعي ولا مفارقة لأنه اولا لا يصدق على من رضع صناعيا أنه يأكل الطعام لا يصدق على من رضع صناعيا انه ياكل الطعام بل يسمى رضيعا ثانيا والاشتراك في الحكم والاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الحكم من غير مفارقه من غير مفارقه بينهما ثالثا وأن البدل له أحكام المبدل عنه وان البدل له احكام المبدل عنه فلما كان بدلا عن الرضاع الطبيعي اخذ احكاما رابعا قوله لم ياكل الطعام يعني القوت ولا يصدق على اللبن الصناعي انه قوت خامسا وقد جاء في بعض الاحاديث كحديث الفطره فطره رمضان يعني تسميه تسميه البر طعاما البرل والقمح فمن لم ياكل القمح والبر ونحوه فلا يعد آكلا ويسمى رضيعا سادسا ولأن القول لأن القول بالتسوية منصور بأن الاصل عدام التكليف والقول بالتسوية أقرب إلى انعدام التكليف. يبقى هذه المسألة السالسة وهي أن الطفل إذا رضع صناعيا فبوله كبول ماذا من يرضع طبيعيا خفيف النجاسة يطهر بالنطح يكتفى بذلك ولا نزيد إلى, إلى الغسل بعض الناس يقول عامل المشكلة ليه هو أنت مدير مرفق المياه شوية المية زيادة دول يعني هيفرقوا معاك في الأحكام الشرعية يخي من اغسل الجميع وانتهى الموضوع هذا غلو هذا من الغلو النبي عليه الصلاة والسلام أمسك الحطاب في الحج وقال بمثل هذه ارموا ولا تزيدوا على هذا وعد من يزيد على هذا ماذا مغاليا متنطعا متعمقا يبقى لماذا نزيد فقد قال شيخنا رحمه الله كلمه لا لازلت احفظها عنه قال الزيادة الزيادة في الدين كالنقص منه فمن صلى العشاء خمس ركعات كمن صلى العشاء ثلاث ركعات يعني أعني عامدا حكمهما في الشرع واحد صلاتهم باطله فالزيادة كالنقص وليست الزيادة بركة كما يقول الناس ودي مسائل شرعية بدليل الشرع أنك في الرأس تعمل إيه؟ تمسح فقط لكن في القدمين أنك تغسل وتغسل وتدلك وإيه؟ وتخلل لكن في الرأس أنك مسحة ومسحة مرة واحدة لكن في الرجلين أنك تغسل مرات وسلاس مراتب مسائل, مسائل شرعية ونحن نوقفون عند حدود ماذا شرع ربنا لا نجيل فضل حذر طبعا لا فرق بين الرضاع الطبيعي والصناعي من باب ان الشرع لا شك جاء لوافق الزمان والمكان عموم الزمان وعموم المكان طيب قولها رضي الله عنه دي المسألة العلم لم يأكل الطعام هنا حناخذ فائدة مهمة جدا يا طلبة العلم وانتبهوا أسر علم النحو في الفقه الاختلافات الفقهيه أحيانا تكون مبنية على ماذا؟ على علم النحو والإعراب ولذلك الإعراب له أسره وكنت أرجو واتمنى من يكتب في هذا الباب من أبواب الفقه لأنه يحتاج إلى طالب علم حازق في الإعراب والنحو من جهة ولو معرفة قوية جدا بالاختلافات الفقهاء والمزايف من جهة لأن علم الفقه يتأثر بهذا يعني لما نرجع مثلا إيه اللي أدى إلى خلاف الفقهاء اختلاف الفقهاء أحيانا الاختلاف يرجع إلى سبب اللغة يعني مثلا المسألة الاولانيه الذين قالوا يغسل بول الغلام ليه لأن اللغة عندهم من النطح معناه ايه معناه الغسل لكن احنا قلنا لا اللغة لا تعرف النطح بمعنى له الغسل النطح دون الغسل فبإذا المسألة هذه رجع إليه رجع إلى اللغة كذلك المسألة التي معنا الآن مسألة لا تعلق باللغة وهي قولها لم يأكل الطعام قلت من حمله على ظاهره شرط أن لا يأكل البتة يعني لكي تغسي البول الزكى الرضيع لابد أن يكون إيه أنه لم يأكل يعني البت لقولها لم يأكل والأصل في النفي والأصل في النفي إطلاقه يعني لا يأكل مطلقا يقوى هذا عندهم أنها أتت بالولد الصغير عند ولادته يعني عند ولادته ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كمان الواقع والحال ان هذا الطفل ماذا ما أكل شيئا أصلا إذا جاءت به ليحنكه والتحنيق نوى ياخذ تمره ويمضغ الطمرة في فمه ثم يأخذ ماذا ريقه فيدلك به حلق الطفل وفمه من الداخل وقالوا ان مسألة التحنيك يراد بها اشياء منها التبريك أنه هو تبريك هذا الطفل بالتمر وتبريكه بإيه؟ بفعل هذا الرجل الصالح هذا قال بعضها للعلم واخرون قالوا لا التب... التحنيك ده له فائدة صحية اصلا ليكون أول ما ينزل جوفه ماذا؟ هو التمر والتمر من اللي من الحلاوة والسكر وهذا يكون له أثر صحي مهم جدا المهم من المسألة ان يوحناك يوحنك اللي المولود والطفل بعيداً عن سبب تحنيك لأن من جعلها للتبريك يبقى جعلها خاصة بمن بالرسول عليه الصلاة والسلام وغيره لا يفعل آه طيب إذن هذا مما يقوي قولهم بأن الطفل لم يأكل البت كل صفه للولد والصفة لا تفارق الموصوف جمن جاء ايضا من ان في بعض السلف علل او بعض العلماء علل مجيئها به انها جاءت للتحنيق فلم يكن قد اكل اصلا وثالثا ان الاصل في النفي اطلاق قلت ومن حمله من أهل وهذا لا ينفق من حال الطفل بطبيعة ما في طفل بيرضع إلا وهو إيه؟ إلا هو يأكل لكن لا يكون الأكل إيه؟ غالبا بين الرضاعات يأكل شيئا من الإيه؟ من الطعام فقالوا هذا بطبيعة الحال موجود خاصة ومن أعلم قول كيف حالك؟ قول ما مبسوط هذا الحال بتغير قل أمين. <تصفيق> هاي يتغير. لكن إذا الحال يتغير يبقى إذا قولها لم يأكل الطعام ليس نفيا على الإطلاق. لأن الحال لا يفيد له إنما يفيد الغلبة وعدم الدوام. أما الصفه فهي أقرب إلى ماذا؟ إلى الدوام من اللي من الغلب. يبقى إذن الخلاف دي من من طيب من يرجح لنا على هذه جمله حال ولا جمله صفر ما هو الخلاف هل هو معرفه اصلا ولا نكره لان الجمل بعد المعارف ها احوال بعد النكرات لما اقول جاء احمد وهو يبتسم يبقى جمله يبتسم دي وهو يبتسم جمله إيه حال لان أحمد معرفة لكن رأيت رجلا حاله متغيره دي جملة ايه ها قملة صفة ولو أننا قلت لكم حاله متغير قملة <تصفيق> صفة ليه لأن رأيت رجلا من الرجل ما معروف يبقى جملة الجملة التي تأتي بعد نكرة هي جملة ايه صفة والجملة التي تأتي بعد معرفة أحوال تمام كما تقول رايت الشيخ وقد جاء مسرعا و... و... وجاء مسرعا وقد جاء مسرعا يبقى دي جمله حال لكن رايت اخا رايت اخا لباسه جميل دي جمله ايه فهنا المشكله بابن لها صغير هل الصغير ده عرف ولا ما عرف عرف فمن قال عرف جعلها جملة جعلها جملة حال ومن قال لم يعرف جعلها جملة صفر نعم ما هي هي نفس الجملة نصر ما الفرق بين الجملتين يا نصر ما فيش فرق في ركوب مترو الأنفاق بين العربية الأولى والعربيه الاخيره الاثنين راحين التحرير <تصفيق> <تصفيق> أنا أقول لك إذا بعض اهل الصعيد ممكن يعتقد انه في فرق <تصفيق> واضح إذا هذا السبب الثالث قلت سالسا أو رابعا يقوي هذا أن الكلام في لغة العرب أن الكلام في لغة العرب يجري يجري على الغالب فيكون قولها لم يأكل الطعام يعني ماذا في الغالب وخامسا والرواية الثانية التي فيها لم يبلغ أن يأكل الطعام يعني لم يبلغ السن التي يتعود فيها على, على الطعام فهذه الرواية ليس فيها نفيا على الإطلاق أنه يأكل قلت والمذهب الثاني أرجح كما ترى يعني من المذهب الأول لأن كلام العرب يحمل على الغالب وثانيا حم لأن حملا نفيها هنا يعني على إطلاقه بعيد والرواية الثانية ترد وليس في الرواية أنها أتت به وليس في الرواية أنها أتت به لتحمله حتى يقال أنه لم يأكل البت. ورابعا ولو سلمنا أنه لم يأكل يعني هذا الطفل الصغير هذا الطفل الصغير عينا فهذا لا ينفي الحكم فهذا لا ينفي الحكم يعني عن غيره يعني أنه يأكل قلت خامسا والأقرب إلى تيسير الشارع وعدم تضييقه هو القول الثاني خاصة ومسألة بول الصغير هي مسألة ماذا تخفيف وتيسير قال ان هو لو اكل ولو مر في اليوم يبقى بوله يغسل هذا في تجديد والاصل في بول الصغير ماذا التخفيف والتيسير هذه المسألة رقم كم يا طلبة العلم المسألة الخامسة قوله قولها رضي الله عنها فدعى بماء فدعى بماء فنضح ولم يغسل قلت فيه ان تطهير بول الرضيع او بول الصغير يكون بنطحه اي بالماء فلا يستعوض عنه بغير ذلك من وسائل التطهير شرعا يعني هنا سؤال لو قففه بالشمس يعني الطفل بال على على ثوبه فخرج فنشره من غير غسله حتى قف او استعمل المكواه في تكفيفه هل هذا يشرع ويجوز يشرع طب ليه يشرع زال حكمها غيره استحاله هو مش استحال ده هو اصلا ايه خرج من, الشو... من الحكم اصلا ماشي يا نصر أوه. وفين الاشد نجاسه بول الاعرابي النبي عليه الصلاه والسلام رش عليه الماء هو أصح من هذا إنه سبب إن الكلاب كانت تدخل مسجد النبوة فتبول وترش فما كانوا يرشون شيئا على إيه؟ على بولها إنما كان بولها يترك لماذا ليجف لكن هل هذا يصح دليلا ماش القاعدة الجفاف طهر يعني أنتم على هذا المذهب من أن الجفاف طهر وأنه يشرع أن يجف بفعل الشمس أو المكواة ونحو ذلك وينصر هذا ما جاء في الشرع من التخفيف في بول الصبي صحيح طيب قولي أبو حمد. يجزي ولا يأخذ الأجر يعني تعتبر السوب قد طهرة من غير أن يصيب أجرا طب ليه مه ولكن بوسيلة أخرى وهي الشمس هنا بس عنايت إلى المسألة هل تطهيره بالماء الوارد في الحديث هنا يلزم منه عدم جواز تطهيره بغيره من المطهرات ولا ما يلزمه هو لبيت القصيد لو قلت ان ده يلزم يبقى لا يجوز تطهيره بغير ذلك من مطهرات كما لو صب عليه حاجة اخرى ودي مسألة عند الاحناف معلومة هل يجوز استخدام المائعات في التطهير يعني واحد بال على ثوبه طفل فوجد الرائحة غير طيبة هو ناس واحد من اهل الطرف جاب عصير ليمون ورش على مكان البول على مذهب احناف يجوز وعصير برتان وفروا كمان لأن العبرة عنده باستخدام مائع باستخدام إيه ماء بلاء خاله يكون أحبا عند بعض مفتي الطرف من باب إن هذا رائحته أطيب صحيح خاصة و... و... ولو أعطى له من زيادة أمم <تصفيق> نعم طيب الأول احنا لازم نثبت قعده هناك هل استعمال الماء في هذا ينفي مشروعية استعمال غير من المطهرات ام أنه لا ينفي قلت وقد يستدل لجواز تطهيره بالجفاف أولا بقاعده الجفاف طهر دي قاعده اسمها الجفاف طهر يعني إذا طهر المائع النجس اذا جف المائع النجس فالسوب قد ايه؟ قد طهر ثانيا ان الكلاب كانت تدخل مسجد النبوه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما كانوا يبل يرشون شيئا على بولها ثالثا وان العبره بزوال العين النجسه فما تزال تدل حكمها رابعا والنص في هذا الحديث على الماء ليس معناه عدم النص على غيره إنما لأن الماء أسرع وأحب خامسا وإذا جاء جاز تطهير النعل بالدلك الأرض جاز تطهير الثوب بالقفاف والعذرة أشد من ماذا؟ من البول نعم يطهر ما بعد واضح غير أنه يشكل على هذا بما ياتي أولا إن الأصل في التطهير ماذا؟ الماء فلا يعدل عنه إلا بدرية ثانيا أن الماء أحب في التطهير ولا شك لقوله تعالى في الماء ليطهركم به فهو أصل التطهير الماء وسالسا لأن هو المنصوص عليه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدل إلى غيره رابعا قاعدة القفاف طهر فيما لم يتعين فيه موضع النجاس يعني متى يكون القفاف طهر هذا السوب وقعت عليه نجاسه لكن انا ما ادري اين وقع فقف السوب خلاص ما يلزمني غسل السوب إيه؟ يبقى قاعدة القفاف طهر فيما لم يتم تعينه خامسا ان تطهير النجاسات مسألة ماذا تعبدي لا مدخل العقل فيها بدليل أن الشرع في بعض النجسات اكتفى بالماء وفي بعضها بالنطح وفي بعضها زاد مع الماء القرص أو القرض والحط وفي بعضها اكتفى بالدلك يبقى إذن تنوع طرق التطهير يدل على ان مسألة تطهير النجسات ايه تعبدي بلا مدخل للعقل فيها ولا للقياس فيها فإذا طالما أنه مسألة تعبدي بلا على ماذا على مورد ماذا الدليل فهذه خمسة دلة في مقابل خمسة فهذا وهذه المسألة رقم كم قف عندها إن شاء الله تعالى وللحديث بقية في الغد مع الترجيح وبقية مسائل الحديث أم قيس لأن معنا مسألتين ما أحب أن تضيعتا أن تضيع هاتين المسألتين، هاتان المسألتان. أما المسألة الأولى فهي إن شاء الله تعالى مع الشيخ الألباني رحمه الله قرأ رحمه الله تعالى، وأخر حصه وهي حصه مهمة جدا عنوانها من قتل الحسين. لأن هذه المسألة فيها لغط كثير جدا حتى بلغ الناس في شأن مسألة قتل الحسين وأعلم أن بدعا كثيرة إلى اليوم قائمة على مسألة قتل منها بدعة التطبير عند الشيعة ومنها بدعة العشورة عند الناس واصل هذه البدعة أن النواصب صنعوا هذا الطعام الذي يسمى العشورة في يوم عشراء فرحة بماذا بالقضاء على ما يسمونه فتنة خروج الحسين ونحو ذلك ونحن لسنا إلى الشيعة أهل الدم ولسنا إلى أهل الله العشورة والطعام إنما الحسين رضي الله عنه ورضاه. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الشهيد المقتول زلما لكن علينا أن نعرف من قتله على وجه التحديد لأن دي صفحة مهمة جدا علينا أن نقرأها وعارف لو الناس يقرؤون التاريخ جيدا والله لو أن الناس يحسنون قراءة التاريخ أقول لان قطعت من أرضنا فتن كثيرة جدا فتن كثيرة جدا فالتاريخ يكرر نفسه يكرر نفسه ولا يختلف إلا في التاريخ إلا الأسماء إلا الأسماء